ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهات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 الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى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 وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق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 119. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماء خرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندا دون وأنتم تعلمون وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدينا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 وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون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 وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا أَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَأَنْ قُلَ لَهَا مِن حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ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 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم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 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نؤمن لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ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 129 مِن من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإِلَّا قُلْنَ دُخُلُوا هَذِهِ الْقَرِيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَئْتُمْ رَغْدًا وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدُوا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَعْفِرَ لَكُمْ خَطَائِنَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ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 فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها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 قالوا أتحدثنهم بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثنهم بما فتح الله عليكم ليحجوكم به عند ربكم.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 تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وإيأتكم أسرى وإيأتكم أسرى فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم.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 أَفَ كُ مَا جَأَْكُم مصُولُم بِمَالَ أنفسكم أَْ فُصُنكُم مستْتَك بَرتُم تقتلون وقالوا قلوبنا وَفَر بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم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 بِسَمَ اشْتَرَوا بِهِ انْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ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 119. ونحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين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 قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن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 والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحراص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو فسنتي وما هو بمزاحزحه من العذاب أي عمّر والله بصير بما يعملون قل من كان عدو للجبريل فإنّه نزله على إذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرا للمؤمنين من كان عدو ولله وملائكته ورسله وجبريل وميك Oh, بذهم فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه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 وَاتَبَعُوا مَا تَتَلُشَى الْشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعْلِمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَا أَرْوُتَ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 وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم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 وللكافرين عذاب أنيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم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 الذين آتينهم الكتاب يتناولونه حقّة لا وتي أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم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 وَإِذِ ذِ بِتَلَائِ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وَرَزَقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالُوا وَمَنْ كَفَوْرَ فَأَمْتَعَهُ قَلِيلا ثُمَّ أَضْرَهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ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 الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وما يرغب عن التي إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد استفيناه في الدنيا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 أَنِّي إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَ لَكُمُ الدِّينُ فَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَن تُمْسِلُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاء إذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إلَّا قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ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 تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا أو نصارى تهتدوا قل بل من لا إبراهيم حنيف وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله قلوا آمنا وَمَا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسما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 119. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالنا قوم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراهيم و اسماعيل و اسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا أو نصارى؟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 إلا لنعلم من يتبع الرسول من من يقلب على عقيبه وإن كانت لكبرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم 122. إن الله بالناس لرؤوف رحيم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 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ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 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فَلَا فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عَلَيْكُمْ آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون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 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيان والهدا من بعد ما بينا من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك ك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنو فأولئك توب عليهم وأنت تواب الرحيم إن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 119-والفلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَينَ عَلَيْهِ أَبَانَا أَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 وَمَا أُهِلْنَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ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 فَمَنعٌ فِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنعٌ تَبَعَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ولكم في القصاص حياة ياء للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين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 فَمَن خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أو إثما فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كتب على الذين من قبلكم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 فَمَن تَقَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ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 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِي قَرِيبٌ فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَاللَّيَسْتَجِيبُ لِي وَالْيُؤْمِنُ بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الْرَفَذُ إِلَى نِسَائِكُمْ أُمَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ فالآن باشروهن وبتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر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 وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ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 فمن الناس من يقول ربنا آتِنَا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومن من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة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 والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم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 سَلَبَنِي إسْرَائِيلَ كَمْ أَتَيْنَاهُم مِن آيَةٍ بَيْنَهُمْ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 كانا شُمّت واحدة فبعث الله النبّين مبشرين ومرذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه.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 مستهم البأساء والدراء وزلزالوا وزلزالوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.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 يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وصد عن وكفر به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 وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله وال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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمركم الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أن أنكم ملاقوه وبشري المؤمنين، ولا تجعلوا الله عрубة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم.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 فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهم أيكتمن ما خلق الله فيه أرحامه ولا يحل لهم أيكتمن ما خلق الله في أرحامه أن, إن كن يؤمن بِاللَّهِ إِن كُنَّا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعْرُوْلَتُنَا حَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِن أَرَادُوا إِصْلَاحًا ولهُنَّ مثلُ الذي عليهنَّ بالمعروف وللرجال عليهنَّ دوَجَةَ واللهُ عزيزٌ حكيمٌ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا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 فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا إن, أن يقيما حدود الله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 ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا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 وَإِذَا أَطْلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْبُدُهُنَّ أَيْنَكِ حَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ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 فَإِنْ أَرَادَ فِي صَالَنٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاؤُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا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 فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جِنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أَنَّ الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن وطلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتير قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِنْ قَلَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْشُوا وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ أَوْ يَصِلُوا إِلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ وَبِالْعَفْوِ ۗ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى وَلَا تَنْسَوْنَ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُ عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْمُسْتَعَمَ وَقُومُ لِلَّهِ طَوْئِيْنَ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 وصية لأزواجه متى عن إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناه عليكم فيما فعلنا في أنفسهم نم معروف والله عزيز حكيم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 وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ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 قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبناءنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم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 والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي يأتيكم الطبوط فيه سكينة أي يأتيكم الطبوط فيه سكينة من ربكم وبقية من ما آل موسى وبقية مما ترك آل موسى وألها رون تحمله الملائكة إن في ذلك لا لكم إن كنتم مؤمنين فَلَمَّا فَصَلَ قَالَو تُبِ الْجُنُودُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَنِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ وَتَرَ غُرْفَةً بِيَدِهِ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 ولمَّا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض.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 كفر ولو شاء الله ما قتتلو ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم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 أرهم فيها خالدون؟ ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله؟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 بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئتا عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنّه.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 129. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا 120. ثم ادعهن يأتينك سعيا 121. واعلم أن الله عزيز حكيم 122. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله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 الَذِينَ يُفْقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَفْقُو مَنْ أَوْ وَلَأَذَّ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَفْقُو مَنْ أَوْ 119. ولا هم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 110. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم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 وَمَثَلَُّذينَ يُم فِي قُونَ أَمْ وََا لَهُ مُ بتِغَ أَمَضاتٍ النَّ مِنْ غَ كَمَثَلِ جََّّ كمثل جنة بربوة أصابها وابن فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابن فقل والله بما تعملون بصير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 طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمم الخبيث منه تفقون ولستم بآخذه إلا ولستم أن فيه وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ رَنِينٌ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ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 وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فَلَهُ ما سلف وأمره إلى الله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 وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصْدَقُوا خَيْرٌ لَكُم إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ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 إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهد إذا تبايعتم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 Rabbana wala tuhammilna ma lana